انك من المنذرين الى يوم الوقتر المعلوم قال رب بما اغويتنا لا زينا لهم في الارض ولا اميان لهم اجمعين إلى عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم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 أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وندئهم عن ضيف إبراهيم